Surah Al-Shams Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa'l-shamsi wa'l-duha'ha Wa'l-qamari ida tala'ha wal السماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتكواها قد أفله من زكاها وقد خراب من دساها كذبت مُودِبِ التَّوَّاهَ إِذَمَّا بَاسَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاكَتُ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوا hofo o